بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليدلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الوفور الذي خلق سبع سماوات مخلاقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فضور ثم ارجع البصر كفتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسيب وَأَلْقَتْ زَيْنًا لّلسَّمَاءِ وَالْأَرْضُ يُسْقَى بِقَادِرٍ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ مَآبُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تحور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها خود سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا ادرا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونرى وقل ما كنا في أصحاب السعيد فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعيد إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأتربوا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات السجور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف القبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناسبها وكلوا من جزقه وإليه النشور اَأَن يُنَزَّلَ مِنَ في السَّمَاءِ أَي يَخْطَفُ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُرُّ أَمَّا مَنِ انْتُمْنَ فِي السَّمَاءِ أَيُقْضَى عَلَيْكُمْ عَذَابٌ فَشَكَّعْلَمُونَ كَيْفَ النَّذِيرُ وَعَلَقَتْ بِجَبَابِرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَكَيْفَ كَانَ نَصيرِ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَحِير أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يُنصَرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ إِلَّا الْكَافِرُونَ إِلَّا غُرُورٌ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي نُفُورٍ أفني يمشي مكبًا على وجهه أهذا أم من يمشي سويًا أهذا أم يمشي سويًا على خراب المستقيم؟ قل هو الذي أنشى ثم جعل له المستمع والأذن قليلا ما تشكرون قل هو الذي جرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وَهَلْ لَمَّا أَنذِرَ نذيرٌ نُذيرٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ ذُلْفَتْ كَأَنَّهُمْ ذُيْفٌ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ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 ولما رايت ان اصبح ماعكم غورا كمن ياسف بما انما